وبما يجب فيه الشكر من النعم وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر وقوله فتنة مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفظه وما ذكره جل وعلا من أنه يبتلي خلقه أي يختبرهم بالشر والخير قد بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقوله تعالى ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا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 إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون إلى غير ذلك من الآيات وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ونبلوكم بالشر والخير. يدل على أن بلا يبلو تستعمل في الاختبار بالنعم وبالمصائب والبلايا. وقال بعض العلماء أكثر ما يستعمل في الشر بلا يبلو وفي الخير أبلة يبلي. وقد جمع اللغتين في الخير. قول زهير بن أبي سلمى جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ونبلوكم بالشر والخير قال أين ابتليكم بالشر والخير فتنه بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعه والمعصية والهدى والضلال قوله تعالى واذا راك الذين كفروا اي يتخذونك الا هزوا هذا الذي يذكر الهاتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يتخذونه إلا هزوا، أي مستهزأ به مستخفا به والهزء السخرية فهو مصدر وصف به ويقولون هذا الذي يذكر آلهتكم أي يعيبها وينفي أنها تشفع لكم وتقربكم إلى الله زلفا ويقول انها لا تنفع من عبدها ولا تضر من لم يعبدها وهم مع هذا كله كافرون بذكر الرحمن فالخطاب في قوله اذا راك للنبي صلى الله عليه وسلم وان في قوله إن يتخذونك نافية والاستفهام في قوله هذا الذي يذكر الهتكم قال فيه أبو حيان في البحر إنه للإنكار والتعجب وقال المؤلف رحمه الله والذي يظهر لي أنهم يريدون بالاستفهام المذكور التحقير بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تدل عليه قرينة قوله إن يتخذونك إلا وقد تقرر في فن المعاني أن من الأغراض التي تؤدى بالاستفهام التحقير وقال القرطبي في تفسير هذه الآية إن جواب إذا هو القول المحذوف وتقديره وإذا راك الذين كفروا يقولون هذا الذي يذكر آلهتكم وقال إن جملة إن يتخذونك إلا هزوا جملة معترضة بين إذا وجوابها واختار أبو حيان في البح أن جواب إذا هو جملة إن يتخذونك وقال إن جواب إذا بجملة مصدرة بإن أو ما النافيتين لا يحتاج إلى الاقتران بالفاء وقوله يذكر آلهتكم أي يعيبها ومن إطلاق الذكر بمعنى العيب قوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم أي يعيبهم وقول عن ترى لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجربي أي لا تعي بمهري قاله القرطبي وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة الذكر يكون بخير وبخلافه فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد كقولك للرجل سمعت فلانا يذكرك فإن كان الذاكر صديقا فهو ثناء وإن كان عدوا فذم، ومنه قوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم وقوله أهذا الذي يذكر آلهتكم انتهى محل الغرض منه والجملة في قوله وهم بذكر الرحمن هم كافرون حالية. وقال بعض أهل العلم معنى كفرهم بذكر الرحمن هو الموضح في قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وقولهم ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب وقد بين ابن جرير الطبري وغيره أن إنكارهم لمعرفتهم الرحمن تجاهل منهم ومعاندة مع أنهم يعرفون أن الرحمن من أسماء الله تعالى قال وقال بعض شعراء الجاهلية الجهلاء ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قطع الرحمن ربي يمينها وقال سلامة بن جندل الطهوي عجلتم علينا عجلتين عليكم وما يشاء الرحمن يعقد ويطلقي وفي هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على سخافة عقول الكفار لأنهم عاكفون على ذكر أصنام لا تنفع ولا تضر ويسوءهم أن تذكر بسوء أو يقال إنها لا تشفع ولا تقرب إلى الله وأما ذكر الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا يصدقون به فهم أحق بأن اتخذوا هزوا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتخذوه هزوا فإنه محق وهم مبطلون فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة فعلم أن هذا المعنى الذي دلت عليه جاء أيضاً مبينا في سورة الفرقان في قوله تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا فتحقيرهم له صلى الله عليه وسلم المذكور في قوله في الانبياء اهذا الذي يذكر الهتكم هو المذكور في قوله في الفرقان اهذا الذي بعث الله رسولا وذكره لالهتهم بالسوء المذكور في الأنبياء في قوله يذكر آلهتكم هو المذكور في الفرقان في قوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها أي لما يبين من معايبها وعدم فائدتها وعظم ضرر عبادتها بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية هذا اللقاء ولنا إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته